كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 ومن سألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم, آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ وَذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا توعدون لَآتِي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل اذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمَ أَمٍّ أَمْ امْتَشَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أُنثَيَيْنِ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 قل لا أجد فيما مَا إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أَوْ دما مسفوحا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 أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنًا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 نزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من ولو ان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منهم فقد جاءكم بينتم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 هم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.